فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَذْهَقَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ إنكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا وللو اليه وهم يجمعون ومنهم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 إِنَّ إِلَٰهَ اللَّهِ رَاضٍون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 وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يَخُذُونَ النَّبِيَّ أَوْلِيَاءَ وَيَقُولُونَ هُوَ أُمٌّ ۖ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۖ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم